وَتَخَذُونَ مِنْ دُونِهِ آدْهَا ثَالًا يَنْخْلُقُونَ شَيْئًا أَوْ هُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا يملكون موتًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ ۖ كُنتُمْ تَوَاغُونَ وَأَānَهُ عَلَيْهِ الْقَوْمُ آنَخَرُوا فَقَالَ جَاءُ الْمَوْزُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ أُولِي الْأَمْنِيَةِ تَزْبَانَ فَحِيَ تُبْلَى عَلَيْكَ بُكْرَتُهُ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ أعلم السر في السماوات والأرض إنه كان